سات سا پی نم چل وی موبی اللہ دین والحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها خالدين فيها لا يغون عنها حي ولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر لنفذ البحر قبل أن كلمات ربي ولو جئنا بمثله مذدا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي, يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد وإنما واحد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 وهنى العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي كانت امراتي عاقرا فَهَبْ لي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِن آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلاَمٍ اسْمُهُ يَحْيَى